بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فرمسكين نفر حديث لمفاته حديث لمفان في لتماته حديث أبي ذريتيه رب ترى هجالته أبي ذريم كن أقيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم رسول ربنا أنجل أنيجلة. لا تحضرن من المعروح شيئا ولو أن تلقى أخاق بوجه طلق رواه مسلم يا أبي در وأنقاريه الكفة ودوء بلس كيفول دريران كنم لتعثين أنجل أنجلة أبي درن كنم ورى زهاد صحاباء الرأي مهاجر صوتا إسلام ما الرأي مناكب النساء يوقاني صدر خان گاروم ما حسابا ايدا برف دم لمتديو هجرا زمن زمان عثمان بن عفان موت ما مو قبر حديث ني كينكو مسلمات اكو اك وان خير فهي تپن نت وان شريان غاري دا هجدا تتنمى امرتر را تقاتل لي صفتو ابو يرونما والقنمن هريوتا إساء قول دريران سيقوران اقت قنمن نوأكي مالف جنن ملأتان المنما ظاهر إساء خيس سي إساء غاريته الرأي يو خيس سي بدأ تقول لله بدا, بدأ يو خيس سي غاريته يقول لله انغاريته Obbolajen ki, fie... pula gari ankkun namun, jalal ankkun namun, mirkán ankkun namun, kezinamajra jala kzu. Ake. Bu anhadin se kanarra argannu, tokkofan. Wang gari tifatun tabu, wang pesonatú, ansa, koi, sillezata. Paquenja pula kirira annakun namun, wang namarra bu, funkabubaye. لما فا يرون ما والقنا من فولق بشاشتينيتين وهلاة إثاد نوادجين قمدو نمن وهلا إثاد وادجين قم منهم مركان بشاش إنسان إل نوادجين قمدو صدف إسلام وان قدوم وان والكاسو نم يوفل لسا ذريرات اي هو والگممدنجيتو افرप्पा في تدريرونو معروف الراي وانغاري الراي كان كان حديثا كنار ارغننا حديث سدافاتن ها قلت ديبنوت وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته